وَيُرِيدُ الْمُضِلُّ بِهِمْ وَلَالضَّالِّينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا ما ملكت أيمانكم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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَيًّا يَكِحُ الْحُصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فنكحوه النبي إذن أهله النواته النأجره النبي المعروف مسافحات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليه أن مِنَ ما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 والله يريد ان يتبع عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا ايها الذين امنوا لا وَلَا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إن الله كان بكم رحيما.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 ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ان للرجال نصيبا مما اكتسبوا وللنساء نصيبا مما اكتسبن واسالوا الله, الله كان بكل شيء عليما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 إِن يُرِدَ أَصْلَحَ يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَةِ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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتبون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 عليم ما ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويعطي من وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يوت الذين كفروا وعصب الرسول لو تسوا به بالأرض ولا يكتمون الله حديثا ya eyyüha الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم زكارا حتى تعلموا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائض أو لامستم النساء أولى مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنفَتَيَمَمُ صَعِيداً طَيِيباً فَمَسَحُوا بِمُجْهُهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غفوراً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 من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا معصينا وسمع غير مسمعين راعنا ليهم بألسنتهم وراعنا ليهم بألسنتهم وطعنا في دين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأعظم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نضمس وجها فنردها, فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً.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 أولئك الذين لعنهم الله وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَا تَجْدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَغْلِهُ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 Kul lemma nadijat juluduhum battalnahum juludan ghayraha العذاب. azab inallaha kana azizan hakima walladhina amanu wa amilus salihati sandkhuluhum jannatin tajri min tahtiha alanharu لهم فيها أزواج مظهرة ونبخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعزكم به İnna Allaha kana semiyen, bıçirah. Ya eyüha ladinamanu, atriğ Allaha ve atriğ fi şeyiz, faruddu hila Allahi ve Rasulü inkün teeminun bil Allahi ذلك خير وأحسن تأميلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت وقد أمروا أن يكفروا به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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفوا نبي الله إلا ؤلایك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم ما عنهم قل لهم في وما أوصلنا من رسول إلا ليضاع في إذن الله ولو أنهم اضلوا أنفسهم جاءوا كفاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله لوجدوا الله توابا رحيما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 وَلَوْ أَنَّ كَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ولو أنهم فعلوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْمِيتًا وَإِذًا لآتيناهم من أجرًا عظيمًا ولا دين لهم صراطًا ومن يطع الله والرسول فلا مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فان في رثبات من في روجميعة وإن منكم لمن لا يبطل فإن أصابتكم صيبة قال قد أنعم الله علي إسلامكم عليهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ بَيْنَكُمْ وَدَيْنَهُ مَا وَعَدتُ. يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 ألم ترى إلى الذين أُطِيلَ لهم كُفُّ أيديكم وأقيموا الصلاة واتّوزّكَ فَلَمَّا كُتِبَ عليهم القتال إذا فريقٌ منهم يخشون ما سك الله أو أشد خشية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 uşayda. وَإِن eğer onlara iyi bir şey versen, diyorlar: "Bu, Allah'ın verdiği bir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 وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أضاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون ضاعا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 Hiçbirinde ihlal yoktur. Hiçbirinde ihlal yoktur. Hiçbirinde ihlal yoktur. Hiçbirinde ihlal yoktur. Hiçbirinde ihlal yoktur. Hiçbirinde ihlal yoktur. Hiçbirinde ihlal yoktur. Vallahu la fadlullahi alaykum ve rahmetuhu. Lettabatumü Şeytan illa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 مَا إِذَا أَوْجَأُكُمْ حَضِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلَ قَوْمُهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَى إِلَيْكُمُ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركزوا فيها فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْضَانًا مُّبِينًا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاء ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رغبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رغبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رغبة مؤمنة فَمَم يجِ فَص م شَهْر مُتتَ ب عن تَْبَةَ مِنَ اللهَّ وَكَان اللهَّ عَمًَا حَكيم وَمَ يَقَط فجزاقه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ظرّدتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقا إليكم السلام لست مُؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا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 لا يستمن القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فاللَّهُ لَلَّهُ المُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ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 المستوعفين في الأرض. قالوا ألم تكن الأرض الله واسعة فتهدروا فيها؟ فأولئك ما وهم جهنم وساءت مصيره. إلا المستوعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيله. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عفواً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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالتَقُوا ضَائِفَةٌ مِنْهُمْ نَعْكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ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 ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى مما ضر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله طياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا ضمئنتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 ve la tekil il İnna Allah kanafur al-Rahim, ve la tujadil al-Ladin yehtanun anfusahum. İnna Allah la yuhibb man kanah kawan al-Athimah. Yesthafun min an Nas, ve la yesthafun min Allah, vehu ma'ghum. اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ فَهَأَ أنْتُم هؤلاء جادلتم عنهم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم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 وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَضِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احتملَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيناً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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِناثًا وَإِنَّ يَدَعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا فروض ولم ظللنهم ولا امنننهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد حسر خسرا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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محتin واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتلى عليكم فِي الْكِتَابِ فِيهِ يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا, تؤتونهن لا تؤتونهن مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الولدان. وَالْمُسْتَوَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْطُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا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 فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرقوا ينله كل من سعى وكان الله واسعا حكيما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 وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ان يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يا أيها الذين آمنوا كنوا قائمين في القسط شهدا لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إيه كن غنيا أو فقيرا فالله أولا بينما فلا تتميعوا الهوى أن تعذلوا وإن تلووا أو فإن Allah كان بما تعملون خبيرا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 İnnellezîne âmenû sem kekerû sem âmenû sem kekerû sem izdâdû küfrâ lem yekünillâhu leğfir lehum ve بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَحْتَسِبُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وي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 الذين يتربصون بكم فإذ كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإذ كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن Savila. İnna almanafiqin yuhadigun Allah ve hu yuhadigur. Ve iza qalamu ila salat qalamu kusala yuradoun alnas. Ve la yezkuron Allah illa falila. Muzabzabin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 Alhamdülillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina الصراط Al-Mustaquim صراط الذين An'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا